هل كامل هذه الموقفة بق имеول وحش ه هي هتكون قوتة مشتور جدا وقوت 10 compute неё الرسول كما تمّن وحوراتها بعو ما جاء في اسمال الغجل الثوبة المرخي نكهد ليني حديث وحيث المامين قارخوت وحويا إنه نبقى صلى الله عليه وسلم الذي يجرغ ثوبه قل يلا ينظر الله إليه يوم القيامة يلا لا ينظر الله تبارك وتعالى لا من جرغ يوم القيامة لا من يجرغه إذا ره باطرها كم haddaba hadithan badan koo jiro bay tilmaame ahaditho barkodno waxay tilmaamaan asrum ila kaabayn min al-ijzaar fa fi anar malakal qaadaya oo dadba waxay ku marmarsiyoodaan nahaygaasi tahriim ma aha oo markaas waxa weeyaan waanahay tanziih hadii qofku uu si daayana wax dib saasan male قصكم مرخي ومحاويان وخصامينكا waxay jiraahan tii waduna aheen waa dhigmalee kiirka u baala diidaya misalaw waxaan lahayn sidir qajixa ee sawaabka ah la farq qabeyno huma muruuxa kala dambi batan laakiin marna wannin kawuma ما الذي يسألوه كوران تهوسوه سيدا مرنا ما أمضى النار ما هي سنوات سحريم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار حديث السلساء صوت المامي أما الله ينظر الله إلى من جرغ إزاره بطره وأحكم كلي الشيخ من عثيمين مسألة الملك كهدنا فسأله وكقره مسألة كليه كصاب سنك منك لا يسكد ذنب معها wadaa iyo suudan biyo maaha kan waxa la idhiifaa fimaar oo kaliya fakalla waxa la idhiisareysa taa la yindhro waahu marxa suha wa ya milayhim wala yakallamhum wala yuzakkihim wa lahum adhabun ali muhakimuna al-qajlum fi darqa izaro batra am akhyara idan lama eegayo lama hadloyo lama tahrayo adhab xanuun kulbaa soo maade intaas oo shay ba laysku اسمحوكم مرخاص ما نقول أيام مسألة ناس تكلم مرخاص حويا ويجران علمي لي نهي قوى نهي تنزيه لكن علماء مرخاص حويا قول كوى قول مرجوحة صوفكم حويا هاي مسألة حديثك الظاهر خيسا إلا قاتوا ويجران مرخا حديثك الظاهر خيسا إلا قاتوا أيام نقول ناساسا نرغاجح مرخاص نبي صلى الله عليه وسلم وحوري ورفعي زارك إلى نسف الثاق لَامِس فِي لَامِس فِي الساق فَيَمَشِي تَفِي إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالِ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيَلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيَلَةَ فارد وحررنا سيادتك لفتيل ابو كيربا لفتيل ابو كبر يا كبر جلمها مسمى تالو ما حدو سيدايو واو كويلسنيه متكبر وياه حديث في النبي صلى الله عليه الصلاه wuxuuleen marka gunjigaaga kor u qaad ilaa misaa ilaa misaa nisfa saaq la galo kubka barta geysa hadii aad kubka marka adiga iyo xamadiin kala digaya waliba tan inaad gunjigaaga hoos sideeyso خير لله وتعالى حديث النسائي وحصصا ابن قا ابو داوود يمسائي الحاكم موصيح ابن حديث ابي ذر ابي يذري ايصصا ابن قا النسائي كذلك انصصاري حق <تصفيق> للكعبين في الالزار قرانه ان لوخله او حق دم waayihallaahu mustaa' marxaat mas'aladaasi mas'alad baan man lama ma aha markayada xagaa ino dhig inta ku marmar siyonaysana waxaan leenahay iyey miil miqhiya iyada kibil khaba kamid aan leenahay sidoo inda lafteeduba waayihallaahu mustaa'u alayhi salaam حديثنا نقول رمو الصلاة والحيث لمرخ نبي صلى الله عليه وسلم تاكي سيدين إذا ينكشف عنها مرخاصة وحوري فدراعا لا تزيد عليه نبي صلى الله عليه وسلم مسألة وحورة المام يا مرخ قوضوا إذا قمده إذا يعربه إذا إذا قرس مرخاص حل كأنه سكب اللام يا مرخ دراعا يطرون حل كيف ألقب اللام يا مرخ aya u shiiro marka mas'aladaasi labay ihtimaasaba leeyah haddii raqam mamnuu aha oo ahmadka kuurama halka ay laga bilaabeyd ee in laga bilaabey haddii mustaxab ka u aha oo ah misfoo misfoo saaxsooma kunka portugis xisulka markii la xuslinayo waxa laga qaban ku kibrtsankiisa waayhi allahumma salla alayhi wa sallam sida hadif ya kam qat dhahir khisna wa hadmo dad illa qabil laaba ya nisf markaas xawayan allahumma salla alayhi nisf saaq laa bilaabo halka kubartigis bad khalaqa bilaabo taakada waxay ku joogsanaysan koranta soma quranta soma quranta markaas waxa faadid guumadeedii markaa ونحن نقول الويدية كم تجرغ المرأة من ذيليها مرضا إذا كان لديها جيدة قال وحور الشبران قال من أن ينكشف عنها قال في البلاعة لا تسيد عليه هل كان مرقة ومحي؟ هل كان لديها دمجي تميسة مرض حديث الظاهر قال وحاية المامية من مرض أي جلبابك يحران إيسوه إنه يطاكئ دمجي تميو لكن الحجاب راق انت يوحوق ويسكن النقطة لو ذلك تم dalab yara siyaasadaysan aadina hawlba ka qubtay oo waliba sada khafiifa oo ku naman oo jirkedii iyo quruxdeena muujinaya taa waxaa weeyaa waa ibdir kha weeyaa cilboodkay gawo dhuxranaysa waa inuu daba jiito waaytaako waxaana xiryaar keenay de هي مركا سحاوي رسولك عليه الصلاة والسلام ربي تانك يسكين لنا كورم النار لمنع القرأ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون اللهم الخيارات من عمرهم بله رتبارك وتعالى خيار قفكم مالك استادلتي النبضة لنا مركا مسألة لأسي قمناها مركا سحاوي يوحوك ومك قاويني يعني مركا سحاوي ينجلك وقموجيني ila dhornoo ugu dambeeyay ku jira wana dhaqan xun jilbaab ka markaas waxa wayan saxbiyeena waaka gabadha jirkeeda dhan wadaa suraya wasicnaa oo ballaaran taakala waliba tanadoo socdo jiitay dhulka sida hadii ay soo tolmamaa yahay taashir imno ma jasho qisso saran ya nisaa iyo mabayib allahumma salla alayhi wa sallam hadii kala waxa ka in sida soo socota tengurka xijaabkiinaaba iyo jalbaabki inuu noqdo yar ceeb ceeb oo inuu noqdo isku sideysiyo oo noqdo oo markaas waxa weya mid yar lumuhu maraha duqniyo laga yar dhaxlo yaa laga dhigay markaas marka waxa weya wax yar oo iska iska dagdag oo marka lagu dul karo waa in xidda de Soomaa markaas waxa weya geedaha laga beddo suusas ma waa ay ay مرخواه أي مرخواه سحوه ينجيله مرخواه ينجيله مرخواه ينجيله مرخواه ينجيله اللهم استعانوا عليه الصلاة نبقى صلى الله عليه وسلم وحيري ترخيه ما حكسوه أنه يريد مرخه ترخيه الشبران أنت مرخوا كهد لأبواليد لي الباجي وحيري يريد ترخيه على الأرض الشبران بلوك يتاكوه وصيقه سيدهم ليستطير قدميها لبدأ لقم ذاته واصره عربها ويا وهذا يقتضي أن النساء العرب لم يكن من زيه خف ولا جوربهم كنا يلبسن نعانا أو يمشينا بغير شيء ويقتصرنا من سطر أرجلهن على إرخاء ذيل وعلى أحد أحد سنة الضمار في عربتهم إنا إنا خلت حرنجل الخوف أو كان مثلا أما السرع بعضنا لحرنجل المبين وهذا المرقى كون بحرنجل waxa kale oo xidid jireen ama waxo ma xidid jiree iska socod jiree markaa arinta markaa wuxuu isagu ishaaraya abdulayl badii hadbay sharaabad lagu asra caadiilay tahay لكن فرابات laakiin mar walba waxaan leenahay waxa sharaabadnay waxa waya lagu asray laakiin sharaabadku والله السعى عليه الصلاة والإمام اقا... القاري أيه حوري في شرح الشمائل فالمقصود وحل الرغبة كريا وحصول السطر والمجاوزة مملوعة إما كراهة أو تحريم فإذا لبست المرأة خفاً وفي في معناهم فالظاهر أنه لا يجوز التجاوز عن القدم في حقه وحلية المرقة مسألة لا صدر الرغبة وحوية لا يقوط على الرغبة أم قل ماذا هذا إنه مروه البعض <سؤال> صغنى ذا لكن مركز سحويا عندما نسألك لدنا عندما نسألك وحيهم وحنا هو وجوب وحنا هو أفضل مركز سحويا وجوبك إذا مثل إذا كنت تقول مدى ذا موقت وحرم أما هكو قرر وحيد ونحو قرر لكن نحن لأن الأفضل وحويا إذا صرابات إحرام حجاب كذلك ناوي ايها الحر يسن للمرأه جره على الارض قدر الصبر كما دوخ لا سنيها ان الوجي دتاك قدرك لانه اصطر الها يدا مر خاصا خويان او اصربلان واكسروا ذراع ويه انت او غفدن اي جيتو اي واددوا واي الله صلو عليه طه واسد اسمرخ السلام ان كانوا كنقوينه واخويان كفتا لم السلام عليه صفاده بعض العلماء التلمامي الكلي مالك واشد كبير المرقع بعض العلماء مسأله التلمامي قارضون ندوي كو قادين مثل الحافظ العراقي وكله ايا ندوي كو قاداي با وحو يري نعله الكريمه المصونه ضو معلمن مص بها جبينه لها قبالان بي سيد وهما صفتيتان سبتوا شعرهما وطولهما صبرا واصبعان وعرضها مما يري الكعبار سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوق ذا فست فعلم ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين أصبعان إضبطهما في الأوحي المرخص حويا نعله الكريمة المصرونة كم تلوية ونحسن لإلالي دورة لمن نصب بها جميله قفل من عيسو طاب والله ونفسه ماذي kulaha qibaalani ilaa afarood lagaliyo 20 dalood ayay lahayd markaa maasna way ahaayey labad ka bood oo laga tahay waxa wayan markaa sax laga sameeyey manulkoodu wuxuu aha markii la fiiriyo taako sida markaa dhulka loo iyo laba farood dalalkooduna wuxuu aha 7 farood goobada وحواها مرقة صحاوة يا شانق فراد أملح فراد ماذا حيثنا ويرفغنا مرقة كفتانو بيقى صلى الله عليه وسلم ماذا حيثنا ويرفغنا لبدا اندلوت انت هوبح يساما لبدا اندلالنا يضر الله فراد بيهايين وانت عنم من المعنى وانعله الكريمة المصونة لوبا لمن مس بها جميله لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبتوها شعرهما وضولهما شبر وأسبعان،, واسبعان وعرضها مما يلل كعبان سبعها صابعة وبدل القدم خمس وفوق ذا فاستهم ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين واسبعان اضبطهما اللهم استعاموا عليه ودخلان تأصبر خيادنا واسيدة اللهم استعاموا عليه طلا أين سعونا بالخدح؟ اسأل سوى... الله أسوأ وإن تحسن كأنه قينا اسأل الله أسوأ وإن تحسن كأنه قينا وحويا ماشا كاسياتي عالياتك اللي يهدني النبي صلى الله عليه وسلم تلمامي قال الله أسوأ كاسياتي عالياتك هو ينمرك وليباتنا وممينات يقول حقك الله أحسن حقنا كل حيادتك قال الله أس waxa laga wada kaasiyaatu caaliyad wala isku haya macnahan laga wado khilaaf badan baa kullay ku jira mas'aladda iyada ila sagriban waxaa soo khilaafayn taagan garoon aya shan waj ama shan qowl meelaha taqriban ibn hajar rahimahu allah ta'ala sifafti أدوم كان مركز حويا أربية كحريه لكن عارية في الآخرة من الثواب وحكك أونت يا آخرة مركز ولعدم العمل في الدنيا الدنيا كان عمل بصمين قولك الله أكاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستمر عورتها فيعاقب في الآخرة بالعري بالعري waa ilaayay murqaas subxaawiyaan dhar weey xirataa laakiin markaasii waa dhar quxuugow jilicsan oo shaandha ahow jirkeeda wuxuugow antoos u asurayn waamo sawudayay uu ku dhagsan yahayba ama markaas xawaayaan wuxuugow waa iska yar Allahu subxaawahu wa ta'ala yaaana wa markaas xawaayaan iska waa dhar markaas subxaay iska shaandha waxa kale نعبوه كإلهي بهويسان تحيو يعني هو كاسية من نعم الله عالية من شكري شكري بيكا قاون تحيو كما شكريه سنعبوه كإلهي قوكا فرد حيرهن جر كيذن وحبيهويسان لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عالية وعيرا وحوية أرحلا لكن حيرا خمار كيذن أيها غوغنيسو aya waxay sameeynayso xaqqa dadbanbe isugu gelinaysa oo demaana laptop-kan kuma soo darinaysa qortayda horteed iyo laptop-na marxaqa wanaaneeyaan ama waxba yeelan ba guud weyn de guud ka soo taqalin guud bay sameysan ba marxa markaas aad moodi allaahu subhanahu wa ta'ala salaam war salaamul qahiriya iyo alaab la saara modaysaa suul liicayay marqas oo far mudaynaa uwiid liicayaayo wuxuu marqas xawrgabaasiya madax diba arqabaasiya waay allahum subhanahu madaxu weey iska sinaado oo xubuu ayna tibeeyo marqayntay duubto ay duubto ay duubto waana waxaa la diiday weeyaan xurumo madaxeedan ayar ha isku duudubato haddii wadday guriyada tagto waxay iska faarfaarato wadaygeeda ha u sidayso ayu socono qawlkan markaas waxaa way shaad waxa ilaahin waa kaasi atum bil khul'a min atazawuj min atazawuj birrajul salih wa ilaahin markaas waxaa way نوم وانا اكسنا وقبا منك وانا اكسن بي ماركا هو انت هي اخر عمل صالح حمله هو قبر خليعض اخر خليعض سوته كان خليعض خليعض كتتي وهي قبر خليعض بل تاسنا واستا ايي هنا دا سردو خلو انا واخا نقي نووي وان اسا سوينا نغوا داي الله صلي عليه تخلا قال رحيم الله تعالى بابو محمد بابي ايه لبس في لبس ثيابي بابي في لبس ثيابي دارخ مرخص خوoyaan la xidho marxa ina qab kuloo xadana iyo iyo darxa la xana iyo waacdiisa wax kamida waxa dafani aan maalix الله bi Snad عن Abdullah ibn Zakwan an la arag abraham noo mizani baro taano oo qalo wuxuu yidhi naha rasuulayna hayyhi sallallahu alayhi wasallam an libsataayna laba darxeyso wa aan bayatayna laba marxa bay aan libsataayna laba xaraso yaqni laba qabin wax عالم الملامسه تشابشده اي عالم بنبدا تورتانكا بين الملامسه هو وياء شيءا اوه ورقيات تابته ان ما قس هو وياء ساق قادته ان اس كئك ترينا كو بنان بيونا ساق واجبو ونا بناد ان ادو تلت لعتس استنا كو سو تورو لكن ايلا وحو ايدن ترا يعني التراضي بين طرفين يا ولا طرفين الغالكون wa ay walawada si wa sida markha walawada bay wa ay xadbiir raglu minku inu dhooyiso fi sawbi waahidi murakkaliya laysa ala fardhihi fardigiisa awurdiisa la wasarnayn minhu marada xageeda shay in waxba oo dooyay isagu sidii xaraam ma aha laakin wuxuu xaraam noqonaya awurada markhi waxa way muqaris wa عن احد شقييه لو لي سبع عمد كم اذا كو ددوو حديث جابر البخاري وصه صاري لوذا مره قام وخلو خدو ما مغنى عليه الصلاه والسلام مره تكلفتها حكمه لو ديده يا وحا ويا ان عمودتي سى كدودويا دعيي كلو قاويها عورده مره تنو قنيسا حكمه وا سدوا حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر وخطاب aya raa u soo xalhay xulata sujooq oo si raa oo xarirka samaysan marka hadis san way fi tabaa oo la yibinaa inda baabuurta masjidka ee لو RTCS هذه yibeleeyo faqala wuxuu yiri rasuuluhu rasuulka ilaahayow lawash tarayta hadi tanada dibsato xulata iya walil wafti waftiga dadu xaraatooyii ficil aan la hayn ila qadibo aleeks markay ku soo garaan faqala rasuuluhu xaddis sallallahu alayhi wasallam inay albas waha xidhan haa diitan nan qof waxid allah khalaq allah wax nasibow noogu sunaanin fil aakhira taa akhro thumma jaa marxuul rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam thumma jaa wa hawij mid فأعطى عمر وخطى أبو سيه منها حق إذا حلت مسكو فقال عمر الحولي يا رسول الله رسولك إله يوم أكسوتني هوا بهويسي والحال قد قلت في حلة عطار الدين عطار الحل ما قلت ويحياتري فقال رسول الله الحولي صلى الله عليه وسلم ولم أكسكها كومان هوين met salbasa saadu xirato fakastaa cuur baa weeyo akha walaalow allah soo saanaaday mushaqilkan oo gaal ah bima ka tan ka ku sugnah marka halkaas waxa weeyaan fiilimis alana allahumma sa'a hadithan nasiha ashaabtiisa oodan waxay كسلاس لكن بالسايبه صوص هذه من روايه عليد الله بن عمر العمري النافع عن عمر حديث في مركز عمر وخطاب حديثه ومذكور وكيهل مره من مسند عمر سدره حديثه مره سخوايان وكيهل مره عبيد الله العمري من مسند عمر وخطابه كياله سدره قاضي محفوظ كينا من مسند وحوايان عبد الله بن عمر وياه xilli الله <سؤال> loo keenay markaa xadeer iyo waxyaalaha ka sameeysan khaddii markaa Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yiri markaa Saxaawada Rasulka kalee sallallahu alayhi wa sallam be rasul kale inta diisatan bil waftiga iyo waxa uu xirata markaa saxaweeyaan Allahu subhanahu wa ta'ala waftigay waxa uu xirataa ila ba tan hada marqas عليه kaleeyhi والسلام wassalam yadoo sida warku yahay ayaa wax loo keenay marqas xawaya xareer kadibna isku joogbu ka siiyay Umar uu qadab Umar uu yaabo wuxuu raasulki Ilaahay u sii horan ku keenay waxa diba tiray aney waalid tacdiin ba loo qirnaaya marqas وعليه الصلاة <سؤال> والسلام والحول من حراتك ومصير لكن نفعك لا ضوص من يسا قلتها إسلام تعالى سين قلتها مثلا وفق العباد وهديه قلتها ولا أكل أمركة قالها ومكاك الصغناء بأمركة سحاو يامو حقو أي أمركة سحاو يامو هذه هي مركة دنبوسية هذا هو في حلة عطارد عطارد كاسوى عطارد من حاجب من زرارة waxay leedahay murkaas u hawayaan isagaa loo nisbeenaya marka aa isagaa loo nisbeenayaa weeydaha murkaas oo xunidan isagaa markaas xogow sameeyay bay jiraan murka waxa leedahay murkaas u hawayaan ninkaasi marka u dhaartajsi u من خاصن وشي ن بن حاج بن سالته من عدس قرخن وحيره المحاجب بن سراده بن زيد بن عبد الله بن الدار حافظه وحيره كتابي سالي صابه في تريز صاب الصحابه وحيره ابو عكرم عليه دا كيديسه ابو اخراشه تنوالا يداها وحو كميده ري بريتمين بو كميده ها وحو كميده رغي اسلامي اسلام عقارته اسلامي مبي السنه اي نبينا صلى الله عليه وسلم لما استعمله على صدقات قومه قام في صدقات قيسا مرخصا سحاوي هو دري مرخصه الصدقات كلها وحران من رؤساء بني تميم في الجاهليه وقت الجاهليه رؤاسيه مدحني من بني تميم بو كميده وحيران مرخصا حويا الله صلو عليه ثولان سندي ثغالات الهجرة <سؤال> للنبي عليه الصلاة والسلام وسوس يرتسم من عين وشايف في عمدة القاري ولو قيل لكم من سند تومات بوصي زيته راهن الامام الذهبي وحيري اا وحويان اقرع بن حابس يزبرقاني من بدل بو ايو لا سعودي يداحان ابن حزم مرقده بي في تميز الصحابه وحو كشغاي التتد مع من التدى من بني تيم مرقده بهوت دوي ها فريضه تصميم راجل يدوي وكبيده مرغو ردولي كده مرغو صحويا في المعادة إلى الإسلام حضر الإسلام كيف يكسوا ونغل الله يضموا ها ايو اسلام ها ايو اللهم استعانوا عليه التخلان ايو لمحاما شاكنا هل نضافيه واح بسخير علينا العلم الله بسلامه بإذن الله اه奈ه غدايه دايه دوي نخدمه غدايه واه طيب مرخه مساله لها سوا سدا اي ما من دا عضلته مرخه صاص وها مرخده ولكن اسلام اللي هو تاريخ وحدثني عن مالك عناس عبد الله بن أبي طلحة أنه وقال وحولي قال أنا اسم المالك باب وحولي غاية المر وخضى بانقر كي وهو يوميذ مالك أمير المدينة مدينة صغو أمير كي ذاها مرك وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث وقد رقع ككرمي وقد رقع ككرمي مركة صحاوي بين كتفيه لمدينة قربو بحضو ذا daroqay marka saxawayaan karimoon marka 30 iyo 3a oo labada uu ku labada uu ku nadi baadhaha barkeed foqo bacdi marka kala uu ku nabay roqada waxa liidaha marka lagu talabaa liidaha marka waa bimaana mar ka baa su'aalaha wuxuu ku tinwaabaya macnahaan maradan marka من xawayaan uu tolay الله kadibna marka tulmaha saa'di lagaacay marka uu ku celiyeeyo uu isku namay marka takala marka waxa kala laga qadan kara iyo xariir hadii marada dharafteeda lagu tolo waxba dhibaato ma ne oo sadax faro ma fud faro ra'iisul guur wa qadraqabayna katifayhi lamadis garbo daxdoodana oo markaa ku kireeyay burqac in kalmooyin moosaalatin sadaxa labadooda uu ku nabeey bacdaha barkeeda soo qadacay barke kale hadii san imamu ee uu كتاب صفة النبي markaa sallallahu alayhi wa sallam tataabu sifati معنى مرق وحولي يا وحبي يا مرق وحريني صفائي كالنبي عليه الصلاة والسلام بعض ما جاوح يكون ببابي في صفة النبي النبي تلماندي صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن غبيعة النبي عبد الرحمن عن أنس بن المالك أنه سمع ومغلي يقول سغل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ليس بالطويل من امرق سحاويان دهر ليس بالطويل الباين من ادس دهرن بوها دالك وخا دهرت حد جلبك الى ولا بالقصير ولا بالقصير من ادس قاونه نبيكماهين عليه الصلاه والسلام يعني قصير متردده و الداخل داخل بعضه في بعض ما هله اسكو عبورسل ما هينه وكله بحثنا النبي عليه الصلاه والسلام وليس بالأبيض الامهقي وليس ماى النبي صلى الله عليه وسلم بالابيض مدعد الامهقي او ما كان برح لا هي ما هي يعضه وحوا له برحي عصان ولا بالادم ما رينا النبي عليه الصلاه والسلام وليست ولا بالجعد القطضي تماضق والجرقه على النبي صلى الله عليه وسلم ملاهي. ولا بالجعد تماضق القطضي والجرقه النبي ماهم عليه الصلاه والسلام وراء بالصبدي بالصبدي سمع هذا او دويش او قاديسنا نبيكم مل عليه الصلاه والسلام لو حيف تيميسو دحدحات بهايل وانا تيمها دغوشا لو يقانو عليه الصلاة والسلام او تيم جلخصن او يير او اديق الغويط احمد النبي حيف ويه بكماله كشف دجا بجماله حصن الجميع خساله صلوا عليه واله عليه الصلاة والإمام الله كان دهلوي أي عليه الصلاة والكتاب الكوكب الدرقية أي أقول شيخ مرخى جزك أفراد سبحانه مرخى الصدح وقال يستيطني الله وآيه اللهم السعان بلق العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصنت جميع خساله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بعثه الله إلهه باصدر على الرأس 40 سنة فقط سنمد حوضه صدره مرق الى إلهه تبارك وتعالى استغفرت جر امرخا هذا امره يداه مرقا سو هيا و مكه و مرق وقتي يا زمن كان انبياء لو سوديرو دعه وحويا انزل عليه وهو ابن 40 سنه رحمه الله لمسودجي معناه استغفرت جر مرقا الامام المسعودي ابن عبد البربه بشرميع الاول ايها نبينا صلى الله عليه وسلم ايها برخه سوساري مرخا بشرميع الاول بينه باختيار سمرخا بينهن واهفقا بمكه تمكن بقو حكمه صلى الله عليه وسلم 10 سنين وبالمدينه بين 10 سنين وتوفاه الله الى ربه واوصل مرخا وجل على راس على راسي 60 سنه لحدا سنه مدحود ahlu sir khumusalaaba waskuu khilaaf sanaayku aa makkah oo xukun lagaaday markaas waxa waya 13 sano aya haday noqon markaa wa yihi Allaahu mustaafa 'alayhi salaam laa ka soo hadidaa markaas waxa wayaan yana 13 sano ayuu ahaa markaas waxa wayaan 13 عشر snina markaa fiidiyo halkana كان sanad markaa toban sanadna madina 12 sano weeyaanba ibagnu guna sadex iyo lixda boo ku dhintay aw ay sadexii saney kale Alamaa ma laa wuxuu iri wa weeyaan shar waa 10 snina toban sanuur rasuulaha markaa halku joogay sadex ka hor qiiyena nabii waha markaa markaa والمام يزرقان يقارئ مناو ويرقاسنا اتفاق ويصنغ لهم يسألنا نياذها سادلت المرخص وحاوية المرخص الذي يسكده دو وضوبه صدحية صدحي لواطن سنة صدحية سنة مرخص حاوية دعون السلطة في سعوتي يطوانك سنة وضنبه صدحية طوانقها سنة أي يوم كالجوغي طوانقه دمنا مرخص نذين الجوغي نبي صلى الله عليه وسلم sidoo kale kubiga waxay ilaahan deeshiga ruwaayad ka burkoodba sida ay tilmaameen shariicda lixna sanabiyuhu xudunci aleyhi salaatu wa salaam qarqoono xayiraay maayey sadex iyo lixdan sano sadex iyo lixdan kaan arqa jaha wanaasada jamhuuraduna ay qawaan markaas ay jamhuuraduna ku tagen ay in bay waxa wayaan ay ma tulmadahib ay qawaasida markaas sadex iyo نسأل هذا المرقى يغنى ويسأل للمرقى السلح ساكتب الصحابة الأسوار أنه وعن السلح أي ماذا الجزمية ويتابعين تهي الجزمية المرقى لكن رواياتك بركوت أيها وحيدة 65 بيضاء شنية لحظة المرقى وليس في رغاس النبي قمد حيثكم أسونا صلى الله عليه وسلم يولحيتي قركيسا عشرون شعرة بيضاء اللواتن تم أو عضوح لك صلى الله عليه وسلم يعني وحوي امدي هيسا يغركيسا خرقه كو تالي برق لا اسكو دارو لواتن تيموينه غاري معنو هاسدا باوما جاوي خي كو في سي فاتي عيسى وابن مريم عيسى بن مريم عليه السلام تلمانتيسي و دجال دجات المانتيسي و ان مالك عن عبد الله بن عمر و ان رسول الله عليه وسلم قال وحور ارهن الليله تحلوان عند الكعبه الكعبه قد سد فرويت من باغر قي ادمه و مارخينا كان احسن ما شيء كوغ ولا سمو كلام فاضي ورهاي قدر نفسه و من ادم القجنه حق له يسق و هو استمات لمه حربه ما شيء كوغ ولا اكسن سوق ان على قرهين قدر نفسه من علمامي حربه هك مين قضر fiiya taqadru weey tiftiflaynayse ma anbiyow mutsakaal على ragulayni lawan boo ra ku dangiisanaa ku tiir sanaa aw ala awatiir ragulayni lawan qoorahood ku tiir sanaa ya duufa bil kaaba tii ku soo deeyo markaas fasaalut waxan weeydi men hada kaas waayo qila waxalayda hada al masiix weeyaan waay marka ثم إذا انا بالغجن وامن ارجو كسره جعدين او تمااده قدد موتيمس جورقه اييه اعدادس ولد غشاي خير اسكو ديرا عمر خاصكو مرتي بودوودو مرخاص خاويان جسي علااده لديي دلا ادمودو او, أو, أو عفقة. وايه اعور العين اليمنى ايش ملي سنه مرخاص ولبا سنه مرخاص خاويان لا كانها ايشي سنه ادمودو انوا تن حبت انوا بافيه دافئة بمعنى سيقوم سوتاغناده ويهي اشيس مرهاس ولي سوتاغنيت معناه هو سيده هذه دافئة اتوميراس دافئة اتن او همزه ما شاء الله كينو وهي نقوليسه يعني اشيسه افتينكيده بقتي ايدها ببوها هيي نقوليسه مدخا لكن سيده جمهور توقبان وبغير همزه وقراءه وتلاويمه مرقه ضافيه والله وضافيه سوتنت فسالت هويد من هذا كان يفقد اللي هو هذا المسيح الدجال ويا حديث ابو خالد باصص صادق يا مسلم وحدثني ضو ما في في السنه سنه مرقس في الفطره الاسلاميه هذا مرقه يعانا بعو ما جاو حكوين ببابيه في سنة سنة سنة سوكسوغن في الفطرة إسلام لماذا إيا شرعك حدبو حووية الفطرة محالو يرملك بحيث النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة عشر خصال من سنة الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم فبهداهم وتدهكوا إلى هيري والسنة ذو ذي معنه والسلاة مرقا marka سيقوان مرقا علمنا قيمة كبدي قارخونا وحيرنا والسنة الإبراهيمية أبونا إبراهيم بألقى دينا يا عليه السلام وآيه قارخونا وحيرنا فتن روح الله wa biiga ayaa qaadan karo waxa dawaycu ay qaadan kartaa weeyaan fadlallahi lattii fatar anas aliha laa tabdila li khalqillahi wa kale al imam az-zubaydi ay ka kitab fi sunna yaqanat hafu saadatil mustaqim wa mulkha suhawiyan oo ku sharxo ah haya ulama diinta imam ghazali wa kitabtu umm julada ay sharhisaasi السنة ايال السنة ايال قوضا بينام وفطرال لفتيل والسنة ما كإمام خطابي وكور خضيه الأكثر العلمائي وإذا بعوانا كتشتنا يسولي باتنا في مستخرجه في حديث عايشة رضي الله عنها وارضاها أي عشر من السنة عشر من الفطر هالكي كانت نهاية بيثنا عشر من السنة بيثنا مركا murqa sidaas la wadaa biraahil murqa waxaana qolaysa sunaduna waa dariiqa min sunan al-anbiyae wa tariiqe min murqa naqan baa dhawaa jib iyo baa laysa bi wajr al-imam al-qurtubi isagu wuxuu yiri murqaas waxa wayee kitaabkiisa al-mufhim wuxuu ku tilmaamay murqaas waxa wayeeyaan yaane waa hayadi iyo nadaafaddi ayay tilmaabayaan murqa markaa waa abuurkaye tabciqa حافوي السمر ح كانلي بسأ ده أعاد بجهه الدرك في الأبار المجللك تماسة ح صدححقوق أفاء صد الصدنسيال أاد بجهها لا إسلامس ألا صوكلي ووحنا تعللقق بهذ الخصال المسكة في حديث الفقرة مصالف ال الجيرية والودنوية قعلقع ت الكبي تتنبع هي لجوها لاامنا حجاة تحصم الحئتي هي أبي سقف في وونجية تنبي في البل الجركسين المدييفيةجملة تووتفسيلا وحتياب لطها ررتلي ترة أسق طهال في الأكبر للاصدة احتياط كانوا قد دانا وان احسان للمخالط والمقالم بكف ما يتاذى به برائحه كريهه orte xun iyo waxa inuu iska ilaaliyo ya shicar qaaladayn oo khilafu ya majus yahoodi nasariyo iibad al-awsaqayn oo khilafu awa muta shar'anana u dirmo umarka wasawaraku fa ahsana sawarukum adam ila hayri inu isma ilaaliya jawariciisa halkaas murim xajir بلانك سؤاله وحدث لي وحيوره عن مالك عن سعيد ربي سعيد المقبورية عن نبيه عن مرنة رضي الله تعالى عنه قال من حول خمس شاني من الفطرة إسلام لما ذي كمده شاني إسلام لما ذي كمده تقليم الأظفار عديه والله إسكا قره تقليم الأظفار عديه والله إسكا قره مركز إيا وقص الشاري مشارف shaarufaha oo qafqoo iska xiro taqliimul alfaar ciddii oo la gudid iyo qasoo shaadib iyo shaarufoo qafqoo gooyay oo nadful ibdi kulkasho la tifo timaha kulkasho ka soo baxaa in la tifo kana dal yahay tabruu subax ayuun tahay tifoorti qan ku hartay go'o Allahumma ilaaha ku dibeeyso mooyaan wal iqtiitaamiyayna is gudo oo hanjaf kale iska jaro waay helahum حالك أمرك بالشنطن أي نديني قلنا قلنا يا شنطني مواجب أسل كذو مسواصني تقليم الأدفار أو عدياها إلا القراء أي نبال هطة كهذا اللي يذا خمسمية الفطرة تقليم الأدفار عدياها إلا القراء عدياها إلا بعضه العلمي bal iska dhaafay al-imam marqas waxaan weeyaan allahumusta'an mutawalli imam shafi'i waxa shafi'iyadu laba qalbii ma shafi'i ka wariyaa laa wajibi misalada ku leeyay shafi'iyadu waa waajib in waasulna bal iska dhaaf shaalimam al-mutawalli imam shafi'iyada kibir oo xuri weysan ma saxaysan indii aan la gulumo yaana laamaq aranu gazaalinu wuxuu yiri ma yar qawl cafi adu dadka kale suu yiri u kaadi wiiraada saatirado dadka arabta iyo raadiyaha badankoodu buu yiri la ya tacaha duuna dalika arinka kubada daalan buu yiri fakiif ibadaatu fakiif ibadaatu mo salaatu wiir murqato sura qalmahaa marka di ko ka la qaa'am ma wudiyo marka subax wayaan de salaadii ka kacbay noqonaysa laakiin midiyadu waxa isku waafsaday dhijaas inay ku dii taadin la hubo haddii saxaysay laasuliso taas waa sidaasiyo marka bedinnii marka bay oo u damoolaysa mid marka afarta oo bihiin ay gaaraan yadoo waad ii seeni ma wasiido ku sheegay marka xaf saadaa mutaqid ama bahrki fadhli iyo barxa xawayan ay qorayso marka waa wax kala baday qali karo sida qoshka kala dumarka ugu gal diboqt qoshka kala hada qali barxa suuya illa ma yira mar xwaajiba sayna wasakh mar xaw qab adigaa murkhamr walbayada way la goro Soomaaliya waxay raashay dhanka harsada sidoo wax ma harsade leesi Ameen misalada siid waxa الشيحة الدولي مادة مرقى عارضهم مثلاً إلي من علي سوي سنينة ينأي بيئي طهارذينا وحيالي سنة يندي إلي حيال مرقى واجبين قل قص الأظافير بسنة والأدب يمينها خوابس يصارها أو خصب وهذه الدولي مرقى رمان ملوي أحمد الملوي الشيحة الدين أحمد الملوي أيها وحور قص الأظافير بالسنة والأدب إنه ادب أدب تلالية يمينها خوابسة يسارها أو خصب مرخا سحويا اللهم استعى وعليه دخلها وحيرا يعني مرخا سحويا قفك عديسة اللهم استعى وعديسة قفك القرى وحيرا يعني قاركو مرخا idii saddu wala qoroo salka ku gooyo aragti canyahay ilaahan sax maaha salka wali lagu gooya marka laakiin an ku ka bilaabayay ka hadleen qarqood markuu gurayo qarqoodu waxa jira qaanta minigtu ka bilaabaya haddaru wuxu ku xidhi marka qaannta minigta anaa waxaan u jeedaa qaannta minigta waliba tan oo minigta fartan loo yeqaan marqa waxa weey marjisadu ka bilaabaya wuxuu ku xujisinnaya fartan warka saxawayan allahum mustaan fartan marqa saxawayan loo yeqaan marqa xalad bin sarwal waxa oo ay soo min bay jiraan xaqta amarku fur mudnisada uu jiro meel halka wax soo min la faldaa faarmo uu jiro ayuu xadidan ka gooyay haddana mudisada rasuulka kadib fadhaxada ku soo noqon haddana fariyaday bay jiraan kadib haddana waxa weeyaan bil xibaad ku noqono halka wax ka bilaabaysa marxas fadhaxada asxaabtiibillaahi salaamuhu salaahu عظيم الله كي واحد معتمد ومسألة راكوس قل مجرئي ولم يمقياس بيكا قاتيق اللهم يقول الله كأن النبي يحب الطيامنا في كل شيء شيء كي سنويس على السلام بذي قيسه الجعلا ورقعات المذي مكب hadith baa ku soo aroray man qalla ma asfaru mukhalifan isoo istumar marmar liya si tartiib aadadu geeyno xeerisan oo soo marmariso lam tirma aynuu abadan ishiisub baqari yahay hanun ka baxsabaysay waligi taa ayey rax Allahum istaanu alaykum hadithna wa asaksorli wa hakajna malin mansihin lam oo hawl maalmaha laftooda kala fadhi badan ee في khamiis iyo jumuca aya fiican bay ilaahin su'aaluma maxay idin jiraa majliso ma ma waxa ay faan ma walma waxay dhigii laba guray dhigii jira majliso maxaa wadaadoo waluusanahay maalka khamiis too kale hafidku maana wuxuu sheeqi hadii la yiraq qaar baa imogta maana khamiis san sunnaa yuu dh hafidku wax ku sugan mas'aladooda soo سنب وحوي لمركة وذن مجهولة أي غير خود كل شيء يجب أن يكون مسألة لا يضع أستعرد أن كل كل صورة تقمي عدياها إلا قرار مركة صحة وإيام معنى خائن لحيره إيام معنى خائن لحيره إيام معنى خائن لحيره إيام معنى خائن لحيره, لحيره. لحيره. كل هذا ما نسعل لكن وقت بلاي هاي ها حديث كان اسم في صيح مسلم وقدت لنا في قص الشارب وتقليم الأذفار ونطفل لابن وحلق العانتي أن نترك أكثر من أربعين يوما يعني أفرقاً مع الموت وحكباً مني لك وقول وكحديث أنا اسمالي بلطايل وتقليم الأذفار أي نفسك عنا يدى مرقا وقص الشاربين وحي تصمع شارفان الحيرو شارفان ايضا والحيرة ونبقو صلى الله عليه وسلم حوري جز الشواربة شارفة قوية وفي رواية انهكو شواربة شارفة قوية نطف الابن نأيضا الواصاص وكلاوك الكشف والاتفا يا مركة وإن الاتفا بلازم المركة انتمام وصلنا والحيرة للمركة مسألة المركة يختطان كيس كودتان كانا إذا نعلم مرقى صحوية أن الله مستعى ومسألة خلافه كالتالية ومسألة خلافية مرقى ويحظوا على صحوية خلاف كذا أي مروا يكون كردونيه ومسألة بل أبو حقيقة مسألة أيضا وإيه اللهم مستعى وعليه يدخلها بل إذا نعلم ويحظوا مرقى صحوية برهم عن خلاف كذا وحكم بها وحكم بها سيدة المامي دونة شاء الله وتبارك وتعالى عشر قبرهم وحكم برهم وحدثني عمارة اي حمص سعيد الانصاري عن صعيب مصيب انه قال وكان ابراهيم وحوها صلى الله عليه وسلم اول الناس اول الناس دتكو غودا يضيفا ضيفا فترسير ترقري واول الناس دتكو اول الناس دتكو غودا يقتتل اسديبه وها إبراهيم وأول ابو داشيم واول الناس في شو يوحا قصه شار بشار في سغوي واول الناس دتكو اللي يحار الشيب عرق القارخ فقال وحور يا رب الرب يا وهذا وحن هو مخاي فقال الله تعالى إلى وحوري وقارن ودقناشه يا إبراهيم إبراهيم فقال وحور رب رب يوزي منه وقارن لقناشه الزياني حديث كما أكتلوه هذا موقوف مكسور لي لكن ممص يغضي وحوري طويل حواليك ومن عديب مرخص حوى يصوى متصل صوصا لبيهق كذلك في شعب الإبال من حديث عبدالله تمرفوعا قال يا يحيى وحروس بما تمالك مالك بان مقلي يقولي تقول لي قدم يا شاربي شرفا ولا قبري حتى يبدو الا الا مرخا سحوايا موقده طرف طرف الشفه بشفته مرخا سحوا طرفته وهو الاطاره ووريق مرخا سحوايا هلبك كو ودغسان اللهم استعن بشنت ويان افكيده اطاره ولا يجسه لكن قول فيمثل بنفسه نفسه سنسور رحمه يعني وخليه هي سلك كسي ماي وغابن غريا وييرمدو بين بوليهس نومر رحمه الله وتعالى سلى اسله يا مساله الامر باب نهي الرهيت الله سلى ويوب ب يحدثني عن مالك عن ابي زباير المكيه عن جابر العبدالله السلميه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحونه يأكل الرجل الذي ينعر بشماله في حيث ينقعنا ويمشئ في معلة واحدة كبكرة ينكسع لو أن يشتمل صماء إنه يستوضوب مركا يستوضوب لغا مركا وآيه اللهم الصعام عليه الصلاة يعني وحال الاله مركز وإنه مركز حوى يأمر ذيس إنه لمذيس تنمتك مذا وصاره وإنه مذيس تنمتك مذا أبغضه اصلا معنيات قوات ياعمتكم اذن ومقاعنا وكدودوب المرهي ما يحتوي انه دون يصفي صوب واحد مركليا كاشفا عن فردي فردي ساسا وفيديا وحدث لي, لي. احمد بن وحدثني عن مالك عن شاب زغري علي بك بن عبد الله والعميد الله بن عبد الله بن عمر علي بك عميد الله وابن عبيد الله حاي بن الله ابن, الله عميد الله. ابن الله عمر وياه اللهم صل عليه تطه dinka asmaalkaas waxa weeyaan waxa la yiraahaa marka dabagada afraad buu kamiyay sidii xajir taqriibtaadii uu ku sheegay saddex mar khiijidadu wixii ka dambeeyay buu dhintay Abu Bakr bin Ubaidillah sidaas u aha marka Abu Bakr bin Ubaidillah bin Abdullah bin Umar wa ayyimar khasahu wa yaa Abdullah ibn Umar bu kawr yaa markaan rasuuliyahu sallallahu alayhi wa sallam qaal wa xurida akala hadu ruski markuu xuro faliya akul bi yamiinil midtiisa ku cunoo بس لباسوه صار حديثه إساقه باو ما جاء في المساكين مساكين توحكوين مباوية وحدثني عن مالك عربي الزنان عن لا عرج عن مرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين ومسكين كما بهذا الطواف بهذا كان الطواف الوريغية الذي كاصوه الطواف الوريغية على الناسة بشهدا فترده اللقمة حبدا افكاليس كي علني سيو اللقمتان لبدا وتمرت حدثت بنت ايوب وتمرت علمه تودد قالوا وجود الفضل مسكين ومسكين قالو قالوا هذا فضل مسكين مسكين هو فخيه يا رسول الله رسول الله قال وجود الذي كلاه جد وكان هريب غير ان كافته يوغني نفسه كافيو ولا يثبر ولا يخطر الناس دتكو انه يفهميله اسا لو فايو ولا يقوم مرخ من يستغيث ويسال الناس دتكو ويديسوا حديث البخاري بسن باصصاري وحدث الى عمارة عن, عن زيد بن أصلم عن ابن بجيد الانصاري ثم الخارفي ابن بجيد الانصاري مغيث سو خالد عبد الرحمن بن بجيد وليده حافط وهو كشيفته في سلو يقال تعجيل المنفعه في الجل 4 وحين مركا هو ويا خالده مركا الله مستع محمد بن بجيد الانصاري وليده اها قكونه هيدا وليده مركا سويا الله مستعان يعني عبد الرحمن بن بجيد iyo rubar khas waxa wayan cidan tii ayaydi kuwade marka umubujayday inay leeyahay mar khas waxyaad dadas ku aan baxday magaceeda xawaab aad la dhigayso inuu Abu Cabdulla Abdulbar uu sheegay waxina Allahu Ta'ala xawaab binti Yasiid bin Saqam balidaaha bay casrudu aan ku shaqay qaatay kamidahay asma binti Yasiid be Yasiid beno walaaliyeen goob dhaayada Allahu subhanahu wa ta'ala kana rasuululla sallallahu alayhi woro bidilf muhraqir yuhawli yahawlo qodob markaa toob ka dilandishaan oo lagube markaas oo la shiilayba waxa siinaysiinaa nafta ariga dilandisii iyo